يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم أو آخرين من غيركم إن, أن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 لا نشتري به ثمنا ولم كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين